طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقتربت الساعة وانشق القمر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 مُطْعِعِينَ إِلَى الَّذِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِن مُسْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ لَخْلٍ مُنْقَعِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرْ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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقير فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدير أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من الدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدير الله أكبر